أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك فهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم, ليبلوكم أيكم أحسن عملاً فهو العزيز الرحيم الذي خلق سبع سماءات الذي خلق سبع سماءات طبقات ما ترى في خلق الرحمن من تفام فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر خاسئاً فَهُوَ خَسِيرٌ وَلَقَدْ زَيَّنَ السَّمَاةُ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا, وجعلناها الشياطين بعتذنا بعتذنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم. فبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطاً وهي تفور فكاد تميز من لما أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌّ سَأَلَهُمْ قَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا نزل الله وقلنا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا ضَالِّينَ كَذَّبُوا اسمع ابنع الظل ما كنا في اصحاب السعير فاعتراف بذنبهم فسخطا لاصحاب السعير ان الذين يحشرنا رب بِالْغَيْبِ لَهُم مَرْفَرَة لَهُم مَرْفَرَةٌ وَأَدْرٌ كَبِير وَأَسِرُّوا طَالِبُكُمْ أَمْ بِهِ إِن وَإِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمْ مَنْ خَلَقُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُرِ الارض ذللنا فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها وكونوا من رزقي سَمَاءٌ أَنْ يَحْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ أَنْ يَحْسِفَ بِكُمُ الأرض فَإِذَا هِيَ تبور فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكيرا وَأَلْقَى فِي الْقَمَرِ صُعْدًا آتِيًا يَقْبِضُ وَمَا يُمْسِكُ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ مَنّ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُور أَمَّنَ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ فِي فَمَن يَمْشِي كِبْنَ عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَأْ أَمَّا يَمْشِي عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَأْ يَمْشِي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأْكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةُ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا البعد إذ كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله فتنسيأت وجوه الذين كفروا وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن الله هُوَ مَنْ بَعَثَ أَمْرَحِمَنَا وَمَنْ بَعَثَ أَمْرَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عذاب إِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ صَدَقَ صدق الله العظيم